بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوس حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ تُجْرَدُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سئلت بِأَيِّ ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ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 تقيم وما تجاؤون الا ان يشاء